اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا آمين والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى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 ألم يجدك يتيمًا فأوى، ووجدك ضالًا فهدى، ووجدك عائلاً فأغنى، فأمَّن يَتِيمَ فَلَا تَقْهَرُ